كامل وجهك الان ابصره كاملا بادق تفاصيله بالوضوح المسمى بلوغا ارى وجهك الان اشهق في بهره النور اخفى رويدا رويدا يغيبني عن مقام القديم ضباب البخور وأوغل في المسك أفلت من لعبة الأرض والجاذبية لا بأسها طال مكوسي على الأرض لا بأسها أنا الآن يطلقني الحزن من قيده الدنيوي مودعا فيك ما ظل في بادئا حيث كان ابتدائي وكان انتهاء النبي في الزمان العصيم قلت في اول الامر هذا جنون النظيف وهذا جموح الفتى عاريا من مسوح التقاليد زاوجت بين المسمى وبين اسمه لم تدجن خيالي المراسيم زاوجت بين المسمى وبين اسمه لم تدجن خيالي المراسيم لم امتثل لوصايا الحنوط القديم وقلت اشتعلت كما اشتهي وانطفات كما شاء لله لم اعترف بالوسيط وكيف اقول انفجار البراكين في جسدي امس لا لا اقول لحروفين نصال من العشب والنار جامحة ولصوتي خيول فحمليني قليلا الى شاطئ استريح على صدره انهكتني السباحات في لجة القرش والاخطبوط قناديل بحر الظلام تنس سموما من الضوء والمنقذون سكارا سكارا يعدون لؤلؤ غرقاك يحصون حولي غنائمهم انقذيني لم يعد لي سواك ولم يبقى من عاشقيك سوا يكتفوا ببريق الكلام ارتشوا برنين الكؤوس على شرفة القصر لم يعرفوك ولم تجهليني استطيع البكاء لك الان بعد بكائي عليك استطيع الرحيل بك الان بعد رحيلي اليك استطيع فهاتي يديك انا لي انا لي ان افوز بموت قرير على ساعديك اخ من وجع النايل اخ من وجع الناي يسترجع الناي حين يبوح بأوجاعه ضربة الفأس في القصب الحي يسترجع القلب أوجاعه اخ من أين عاصفة الثلج ليل اقتلاع الشرايين من لحم بستانها اخ من أين رعب اجتثاث يدي من يديك ضراعتنا للفجاءات حمى الخفافيش بين القناطر أشباح قتل المحبة واليأس أذكر أذكر طائرة قصفتنا وعادت لحفل انتصاراتها تذكرين الركام تذكرين الحرائق في غابة اللوز رعب العصافير في توتة الدار صمت الزحام والطريق الشمالي نحو السدى والخيام تذكرين تذكرين واذكروا هذا المدى لم يزل بعض احزاننا لم تزل هذه الأرض مرآتنا حدقي حدقي في يدي تري مرج قمح دعيني اقبل على شهوة التمر عينيك ها نحن ها نحن في سفح ايامنا بين ودياننا وندى السنديان وراء لهاث الجبال قطيع من الماعز الاسود التهمته الذئاب والرعاة نيام ولا صحو الا طنين الزباب ومح السنديان ومح السنديان تساقط شعر الرجال القدامى وغطى الهشيم دروبا وغاب الف وجه وصوت وباب واضح وجهك الان واضح وجهك الان تحضنه راحتاي برفق واحفنه بيدي لأشرب مزدريا ضمئي فجأة يختفي وجهك البشري وتسطع أيقونة بوجوه الأرامل والوالدات اغتصابا وراء اغتصاب واضح فليكن ما تشائين لا ما أشاء واضح يتم احلامنا واضح موت ايامنا ها هنا البدو دون البداوات ليست تفرقنا ربطه العنق عن حضر يجهلون الحضارات ليست تجمعنا ربطه العنق كوفيه او عقال وعلى كل حال ليس هذا الجواب وليس السؤال بيننا الف عام بيننا الف عام فلا سمتهم سمتنا لا ولا صوتهم صوتنا اختلفت صيغه القلب والعقل بين انتماء وبين انتماء خذلتني الصحارة خذلتني الصحارة خذلتني الصحارة عواصفها اتسخت بسناج الحريق وراء الحريق خذيها الى المغسله وخذيني رجاء خذيني اليك من المعضله التي بين ايدي الملايين ضاعت ملامحها وفساتينها اوقدت نار شيخ القبيلة واستسلمت لاباريق قهوته نارها التي صار زنارها حبل مشنقة لامير المحبين صناجة العشق والكبرياء ما تشاءين لا ما اشاء بعد هذا المساء خذلتني الصحار خذلتني الصحار ارتسمت فتاها وعرافها طفت اسرارها نبضة نبضة قطرت في فمي عسلا من عثاكيلها توجتني بطلع النخيل وهبت عطشي زمزما في ختام الرحيل بين جيل وجيل لم يجس بشر قبل أو بعد ما منحت جسدي غبت في دغلها أو غلت في دم استاذنت رئتي أعاصيرها أذنت من ذرى كتفي السوافي وفي شفتي القوافي وكم اذنت امسك سبانها بالصعود الى ما تمنى طويلا غدي يا التي يدها ملكتني كما ملكتها يدي كامل قلبك الآن كامل قلبك الان بدر الصحارة اكتمل وانا والمدى والجمل والطريق الى لغتي لاحب والردى صاخب والاجل لاعب بجموح القديم وصراط دم المستقيم التي رملها من خلاياي من رملها نطفتي من لواعجها جذوتي يا التي وهبتني الها من التمر قوتا على العسر نارا لكاهنة السر يا من أتت لفحة ومضت صيحة في فضاء أتى وخواء توارى خذلتني الصحارى خذلت خبلتني الصحارة بين نجد وبين الحجاز مسرب غامض من سرى فيه فاز وسريت ذهابا يابا سريت وعلى الجمر شب دخاني نخيلا وضاءت بنار البوادي سريت مسربي واضح واختفيت وأنا بادئ وانتهيت ناقص وجهك الآن ناقص وجهك الآن يا من على وجهها مسحة من رماد البراكين يا من أخاف على وجهها من عيون ترى ما أرى في شعاب الصحارى ألا إنها تشتهي بعد أن تثأرى تلك جمجمتي. تلك جمجمتي تلك جمجمة الشنفرة تشتهي بعد ان تثأرى من عبيد وساد وعبيد عبيد لم تغب بعد عاد وثمود ثمود وطغاة الزمان البعيد وغزاة المكان البعيد خسفوا مرهة ثم عادوا والطويسي يعاد والمعيدي يعاد والمجوسي يعاد فسادا وراء الفساد وتحت الفساد ليضل العباد ويعم البلاد ما تعاف النفوس ويأبى الجراد وأنا واجد واحد زاد عن حده وجده ومضى يستزيد وأنا يا القديم الجديد خذلتني الصحارى خذلتني الصحارى كيف للآن أن, أتوارى أين للان ان اتوارى خذلتني خذلتني الصحارى ناقص قلبك الان ميتة انت يا من احبه ميتة انت يا من احبه ذا ميت حولنا عرس احبابنا الميتين سرقوا كرمنا وانتقوا لمفارقهم ورده الترف الجاهلة ولجبهتنا الشوكة العاقلة جرعوا حلمنا سكروا طربوا لعبوا صخبوا كيف لا تسمعين جلبة الراقصين في جنازتنا كيف لا تبصرين انهم حولنا انهم بين اكفاننا في تجاعيدنا في شراييننا الجامده بين اذرعنا البارده نصبوا المائده ورموا نردهم رموا نردهم بين اطرافنا الخامده انت ميته وانا ميت يلتقي القطن في بهو عاصفتي بالذهب واصوغ اللهب نطفه ونشيدا لحلم اتى ولوهم ذهب حولنا الاخوه الميتون ولهم مجدهم ولهم رغدهم ولهم وعدهم ولهم صدقهم عندما يكذبون ولهم زهدهم بينما ينهبون حيثما يذهبون كيفما يرغبون خذلتنا الصحارى الذهبي خذلتنا الصحار الذهبي وغربي تحت ثقف الحرارة فوق البنفسج بين الاوزون وغاز كلورين أنا ذا ذاهب غائب غارب غارق في اختلاف المناخ وفوضى الفضاء الحزين ميت لا يريد المكوسة على ارض احبابه الميتين ميت لا يريد المكوثة على ارض احبابه الميتين خذلتني الصحار الوداع خذلتني الصحار الوداع ايها النبل في مهرجان الرعاع والوداع ايها الصدق يا صاحب المنسحب من طقوس الدم المنسكب تحت اقدامهم انبياء الكذب فقهاء الكذب شعراء الكذب خطباء الكذب فانسحب انسحب والوداع الوداع اي هذا السراب وهذا الخراب وهذا الضياع وهذا الخداع البخيل السخي ضعيف القوي الجبان والسجاع وعلى كل وجه قناع وعلى كل قلب قناع والذي ضاع ضاع الوداع, الوداع الوداع الوداع الوداع انا ذا ذاهب في هدوء الاخير وفي كبرياء الاخير الى مسقط دون راس الى وهده دون قاع لم تزل لم تزل لرحيلي ذراع في بلاد اغترابي اجل لم تزل للاسى والخجل لم تزل لجنوني ذراع ولقبري ذراع بين ارض السدى وسماء الضياع وسماء الضياع بين ارض السدى وسماء الضياع خذلت الصحارى, الصحارى خذلتني الصحارى خذلتني الصحارى وسيدة الفاضلة انشبت ظفرها في بساتينها القاحلة وعلى زندها وشمها وعلى شفتي اسمها وردة ذابلة خذلتها خذلتها الصحارى كامل غامض واضح ناقص وجهنا الآن يا امرأتي التي قاسمتها الزنازين ايامها يا التي افترس الحزن ايتامها والغناء الذي كانني والمغني الذي كنته تحت شباكها ذات ليلتها المقمره صارني شاهد المجزره حارس المقبرة واحدا احدا في خرائبه المغفرة واحدا احدا في خرائبه المغفرة خذلتني الصحارى نأيت اتكأت على جسدي خذلتني الصحارة نأيت اتكأت على جسدي في المنافي ويممت وجهي الى بلدي وطرحت السلام على بلدي وعلى ولدي وطرحت السلام على كرنفال السلام راعشا راعفا في سقيع الكلام مؤمنا بالنظام وبفوضى النظام مسلما نعنقي لنشيد الختام والسلام شاهدوك على الجمر حافية في كهوف الشياطين عارية في الميادين دامية شاهدوك بكوا وشكوا نفضوا عن عواطفهم ومعاطفهم كلمات الرثاء وورد الجنازات والاتربه ومضوا مسرعين لسهرتهم قبل ان يبدأ الرقص في وصلة المطربة قيل لي انهم اخوتي قلت ان تصدق الوالدة قيل لي انهم عزوتي واكتفوا باناشيدهم وزغاريدهم وانا تحت ابصارهم زستة هامدة وانا تحت ابصارهم جثة هاملة قيل لي هرعوا بعد حفلتهم للصلاة ولي صلواتي وميقاتها لطقوسي ولي دعوتي انا ذا امتي وانا ملتي واحدا حوله لا احد خارجا عن حدود العدد زاهدا في حطام الكلام وحطام الحطام لا اريد سوى لا اريد غير ما ظل لي من مدار البعيد البعيد خذلتني الصحارة خذلتني الصحارا ام غابة ممكنة ام يتاح لجوئي الى منجم هجرته معادنه واكتفى بقليل من الادخنه خارج الازمنه ام, أم تشق الرمال يد مؤمنة انها نحنتي قسمتي لعنتي المزمنة خذلتني يدي خذلتني يدي خذلتني الصحاره خذلتني الصحاره اكتبي يا التي رتقت ثوبها حسرتي بدمي ودموعك اكتبي سيرتي واندبي جيرتي وانثري وردتي في الفضاء الرخام وعلى سطح برج الحمام اطفئي نجمتي واخلدي للغرام في حرير دمي وسرير الظلام واخلدي للغرام زنبقي ليديك زنبقي ليديك ندى بيلساني لهذا الجبين السماوي من ماء وردي ووردي دمائي وما نزفت في ترابي حشاشة نعاتي لك حناء عرس خضاب ليوم القيامة للعيد لي عند عينيك تمر غريب ولي عند ساقيك لوز عجيب وما بين حقويك لي عنب نادر يسكر العاشقون بخمر من الأرض لي خمرتي من ندى راحتيك ولي سكرتي يالتي ذن بقي ليديها لسرتها ما يفوح الحبق وعلى فمها صامتا ما يبوح الأرق وعلى فمها نطق ما يسر القلق يا التي زهر رمانها رايتي وبساتين أسرارها غايتي آه سبحانه آه سبحانه من خلق حنطتي نضجت في مواطئ رجليك واكتملت وردتي في شواطئ عينيك جوب البلاد وزع الخبز والورد بين العباد وانزعي آية نسخت آية واحفظي آيتي وابتهالات جسمي لجسمك وحلول المعاد دهورا على الأرض باسمك أنت ما شئت لي أن تكوني لدي وما شئت لي أن أكون لديك فاحفظيني إذن من جنوني عليك من حياتي وموتي واحفظي سر صمتي بعد ان خذل الصوت صوتي بعد ان خذلتني خذلتني الصحارى همله العربي انا هملت العربي انا والفساد نصف مملكتي هملت العربي انا تلك جمجمتي في اكف العباد وعلى كل فم غيمة من حليب ودم في سؤال المعاد هملت العربي انا هملت العربي انا غائب في حضوري هنا حاضر في غيابي هنا وجه اوفيلي يا جنتي وجه اوفيلي جنتي قلبها محنتي قلبها محنتي هملت العربي انا خدعتني ثلوج الشمال وجهات الرمال اين اوفيليا اين اوفيليا اين اوفيليا خذلت الصحارى الصحاره خذلت في الصحاره خذلت فوق جرف الهواء انا ذا واقف فارسا من هواء ممسكا بلجام الهواء بيرقي من دخان وجوادي دخان ودروعي وسيفي دخان وقلاعي بخار وكفايا ماء وبلاد الفضاء التي وجهها غيمة سربتها السماء هجرتني الصحارى شردتني الصحارة من تراب وراء تراب وراء نازفا عارفا عاريا صاحيا بين اهلي غريب بين اهلي غريب ظل ثوبي على وردهم وعلى جبهتي تاج شوك ونجم ورائي يغيب من اعالي الصليب صحته من اعالي الصليب صحته لا لا تزح عن فمي هذه الكأس يا والدي وصديق الحبيب يا ابي لا تدر عن فمي هذه الكأس دعني لكأسي ولحلمي ويأسي ولموتي وعرسي يا ابي من اعالي الصليب المنايا دعت وانا استجيب وانا استجيب خذلتني الصحارى خذلتني الصحارى خذلتني الصحراء. كامل حبك الان مكتمل وجهك الان روحا يطوف على الغمر بدءا الى الانتهاء وانا عائم في الفضاء زلق والمدى زلق قبضتي للهواء جسدي سابح في مدار النجوم وذراعايا مفتوحتان ذراعايا مفتوحتان لدوامة من رجوم لا على الارض ارض ولا طاقه في السماء عائم حائم هائم في تخوم وما من تخوم والخواء على جمرتي مسبق بالخواء وسوى وجهه خالقي لا يدوم غير ما يبتليني به من هموم وسوى وجهي خالت لا يدوم غير ما يبتليني به من هموم فضه يرتشي اصدقاء طعنه ينتشي اصفياء والاكوف التي طالما صافحت علنا دست السمل في الخفاء أيها الضحك قل لي ترى كيف حال البكاء أيها الضحك قل لي ترى كيف حال البكاء خذلتني خذلتني الصحار يا سمين على يا سمين على يا سمين نبع دمع وفاض والمدى ورق موغل في البياض ونهار مداد حزين بعد ليل مداد حزين في كتاب السنين يا سمين على يا سمين أيها الحزن يا صاحبي أيها الحزن يا صاحبي جست ما لم تجس ليس لي ارم ها هنا ليس لي اندلس خدعتني الصحارى خذلتني جهارا نهارا كل قافله عبرت راوغت كي تقايضني امراتي بقليل من الماء ما شانها اننا عاشقان ومضت بهوادجها المثقلات بغيد الفتوح الحسان من جوار الجوار ومن فاتنات القيان تلك رومية تلك تركية تلك من اصفهان الف قافلة عبرت الف قافلة عبرت همها حانة او مصلى وخان اخ ما همها اننا ضامئان مشرفان على الموت ما همها اننا ميتان خذلتنا الصحراء بين اهن و يا الهي ترانا بين آه وآهي يا إلهي ترانا ألست ترى يا إلهي بين آه وآهي يا إلهي ترانا ألست ترى يا إلهي نحن كنا بخار التلال وكنا ضباب الحقول وسحاب الجبال وعطر الفصول وانتهينا دخان المقاهي يا إلهي ورثينا بداياتنا ورثينا نهاياتنا ورثينا المراثي وقد أصبحت دندنات السكارى على راقصات الملاهي وترانا ترانا ألست ترى يا إلهي ضيعتنا الصحارى بين آه وآه ضيعتنا وانت ترى يا إلهي، ضيعتنا وانت ترى يا اله خذلتني الصحارى نحن ها نحن يا امراتي وحدنا اخر الامر لا نشتهي ان نرى احدا لا ولا يشتهي ان يرانا احد نحن من ازل وحدنا ونظل معا وحدنا للابد واظل معي معك الله كفارة للذنوب وصفتك الاغاني وما انصفتك ظهري للعيان وصفتك الاغاني وما انصفتك ظهري للعيان وقد ابصرتك القلوب التي نورها نعمة الله بين الشعوب انما جسمها صورة في الكلام وانا اتهجى ملامحها في الظلام يا عليك السلام يا عليك السلام لا لهيب الجوى مؤذن بانطفاء ولا شمعة القلب موشكة ان تذو آخ يا امرأتي آخ طفلة الخائفة في ارتجافات طائرة العاصفة تعرفين جيوب اللغات مطباتها القاسية تعرفين جيوب اللغات ومطباتها القاسية تعرفين جيوب الحياة ومطاراتها الدامية تعرفين جنون الجهات تعرفين وقد خذلتك الصحارى مرة مثلما خذلتني مرارا مثلما خذلتني مرارة تلك مملكة النمل مملكة النحل من بعدها بعد مملكة النحل مملكتي واستوى فوقها عرش رجليك هانذا ماثل للعبادة وجهي على قدميك طلاء أظافرك العاج فجر يداي على ركبتيك جناحا ملاك مريض خذيني اليك ارفعيني قليلا الى سرة الوجد اه ارفعيني الى خفقة الورد في شفتيك الى عطر انفك اه قليلا الى تمرتي مقلتيك الى نجمتي بؤيك الى فيقنطرتي حاجبيك الى غيمة من حرير السماوات والارض آه قليلا قليلا إلى شرفه الله إلى شرفة الله جئت لاشهد جئت لأشهد اشهد ان لا اله سواه واشهد انك أن ترفعيني قليلا قليلا لابلغ انسوطه المشنقه هكذا هكذا كي يجوز احتفائي بعينيك والمحرقه وبالائك المشرقة للأساطير أنت للأساطير أنت للأساطير أنت كل العبادات للأساطير أنت استفدك العبادات حرزا يقيم مؤمنيها الضلال وأنا عابد واجد ساجد في السؤال مرضت شمسه أرهقتها كآباته وابتهالاته ذبلت شمسه في الضحى وذوى وامحى في ظلال الظلال والأساطير أنت الأساطير أنت خلدي والأكن كاهنا مات في معبدي طمسته الرمال وانتهى وانتهى للزوال انتهى للزوال آه يا ادركت آه يا ادركت ادركت ادركت عن خذلتني الصحاره آه يا ادركت ادركت ادركت عن خذلتني الصحاره فالاكن في ليل وكوني نهارا فالأكن في ليل وكوني كوني نهارا خذلتنا الصحارا قتلتك الصحارا قتلتنا الصحارة قتلتني الصحارة قتلتني الصحارة قتلتني الصحارة خذلتني خذلتني الصحراء خذلتني الصحراء خذلت.